يطالب مجين بسم الله الرحمن كلا لا يعلم ثم كلا لا يعلم الم نجعل الارض مهددا والجبال امدا وخلقناكم ازواجا وجعلنا لكم سباتا وج دعا للهدى وجعل الناس راجيا وهاجا وانزلنا من الرقرات ماء انتججا لنخرج به حببا وعلبا وجنات الفافا ان ربك الفلكا يوم انفق الصور فتاتون اخواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا ان جنن ما كانت مرصادا للظالمين مآبا لا بثين جَنَّاتٍ عِنَابًا إِنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّجِدَ لَكُم إِلَّا عَذَابًا